قص مثلاً حوادث وأقوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقص فقصة في غزوة بدر. الباجر مذكورة في القرآن. نعم مذكورة. كذلك ايضا احد مذكورة. الأحزاب بنو قريظة بن النظير زيد بن حارثة أبو لهب. ولهذا ذكر باسمه من هذه الأمة رجلا أحدهما في مقام الثناء والثاني في مقام القذف. من الذي في مقام الثناء؟ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك وفي مقام القذف أقولها أنزل الله تعالى فيه سورة كانت تتلى إلى يوم القيامة تبت ذا لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته وحمالة الحطب في إيد أحد الناس وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى لا يحابي أحدا لقرابته من الرسول ولا يظلم أحدا لبعده من الرسول أبو لهب أنزل الله في سورة كاملة في ذمه وقد حبيب وابو طالب قال فيه انك لا تهدي من احببت مع ان كل منهما عم لكن لماذا لان ابا لهب هذا الرسول عليه الصلاه والسلام وابو طالب نصر الرسول عليه الصلاه والسلام والله تعالى حكم عدل اعطى كل واحد منهما ما يستحق طيب هل ذكر احد من الصحابه بوصف ينطبق عليه على وجه تام من اجراه في نعم لا. لا تحزن نعم هذه اجمع المفسرون على ان المراد به أبو بكر رضي الله عنه وكذلك ايضا ربما قال كما قاله بعض العلماء في سوره الذي يدرش وما وما يعني أنه مال يدرد أسفل إن علينا لا وان وإن لنا للآخر والاولى وسيجنبها الأتقى فان دارتك مالا تلضى لا أصلاها الا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الآله ولا سوفيره فهذه الآية نزلت في أبي بكر لكن لا يمنع أن تكون شأنة لغيره لأن عبرة بعموم اللغة أما اذ يقول لصاحبه فهذا وصف لا يستحقه أحد سواء ابي بكر رضي الله عنه نعم أيوك ما في سؤال؟ نعم وللقصص في القران حكم كثيرة عظيمه منها اولا بيان حكمه الله تعالى فيما همت هذه القصص قوله تعالى ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدره حكمه بالغه تغني نديا ثانيا بيان عدله تعالى هذه من من فوائد القصص بيان حكمة الله عز وجل لقوله في هذه الايه حكمه مبدا وقالوا فما تنذر النذر ما يجوز ان تكون نافيه يعني ما تغنيهم النذر ويجوز ان تكون استفهاميه يعني في شيء تغنيهم النذر وايهما ابرى الثاني ابلغ ثانيا بيان عذه تعالى بعقوبه المكذبين قوله تعالى عن المخذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أمرت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك نعم هذه في سورة في سورة لما ذكر الله على قصة الأنبياء وإذاق قومهم قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمُ الَّذِي يَدْعُنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ شيء شَيْءٍ لَمَّا جَاعَ عَمْ رَبِّكُ وَمَازَالُوهُمْ عَلْتَ بِيَرْهُمْ والآية الدفيد أن هناك معنى اخر غير معنى اخر غير بيان العدل وهو قوله فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَةُمْ أي بيان أن آلهتها أولى المكذبين لم تغني عنهم شيئا بيان قوله تعالى بمثوبه المؤمنين لقوله تعالى الا لوط ننجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر نعم رابعا تسليه النبي صلى الله عليه وسلم عما اصابه من المكذبين له لقوله تعالى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزهور وبالكتاب المنير ثم أخذت النجير كفروا فكيف كان نكير مؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والانزياد منه يبحونوا إلا, إلا آلنوا وكل جناهم بسحر السحر متى آخر الليل مع أن الله تعالى قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وكيف يجمع بين هذا وبين أن الله انجاهم بسحر الظاهر أن ذلك لما امتدت العقوبة من السحر إلى الصباح وكان منتهى العقوبة في الصباح صار موعد اهلاك جميعا هو الصباح ولكن هناك آية يقول الله تعالى فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهل هذا يعني أن الإيمان والاسلام شيء واحد؟ الجواب لا بل هذا يدل على أن الإيمان شيء وليس شيء آخر لأنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وذلك أن الذين خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرأة وامراته كانت معهم بالسكن وكان ظاهرها أنها مسلمة كما قال الله تعالى مرات نور حمر عطلوق كانت عبدين من عبادنا صالحيني فخانتاهما أي خانتاهما بالكفر ولوط لم يعلم عنها لكنها في, في وسط الدار مسلمة لم يظهر منها معارض ولهذا ليس في القرية سوى بيت من المسلمين والذين نجم وخرج هم المؤمنون لأن المرأة لم تخرج <تصفيق> نعم رابعا تصليب انتهى. لا ما تصليب النبي ما فيه تغير النظام ما هو الأسر يقول إذا انتهى لا أنا انتنازل معهم أيضا نقول إذا انتهى الموضوع أو جاء وقت الأسر طيب لا يستقيم شيء في نفس العوض المعوض نعم أسنة. لا يجمع بين العوض والمعوض ولو كرم اليس النبي دراهم جابر إليه فما اجمع له إليه أجمع له بين العوض والمعوض باب الكرم واسع هذه الليلة الليله نعم بارك الله الله نعم نعم ثم وهو في عن عرض هذا الشيء وعلق على القصص في القران هو رحمه الله غالبا قصص ذوائل يعلق عليها الغالب يعلق عليها ولكن احيانا يغفلها رحمه الله ما من اثار شيخ او تقبل كلما سواء من نقول او من اثار أو, او او من كلام العلم هو كما تعرف يذكر السند لكن احيانا يعلق عليه واحيانا لا يعلق وحتى الإسرائيلية التي يذكرها وهي قليله احيانا يعلق عليها واحيانا لا يعلق. <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ما حين تكون انه خير على الاطلاق ابدا القران تناول العلماء من هذه اوجه فليس فيها شيء تستطيع ان تقول هو خير على سبيل الاطلاق لكن بعضها خير من وجه بعضها خير من وجه إذا زاد عمر الرد عن شهر ماذا, ماذا تسمى الجواب العقيقة كغيرها مما يتقرب به الله لا بد أن تبلغ سن معين وأن تسلم من العيوب المانعة للإجزاء وأما أفضل ما تكون ففي اليوم السابع قال العلماء فإن فاتف في الرابع عشر فإن فاتف في أكتاء وعشرين ثم بعد ذلك تذبح اي وقت الله <تصفيق> هذا الكلام على استاذ خالد نعم يستفاد من هذا لو ما يقوله بعضهم في الآيات الايات صور او هذا يجوز من باب تجوز لكن احسن نقول قال الله تعالى هذا الاحسن انتهى الوقت في صوت في صوت هي <ترجمة> <تصفيق> أين عم يصل؟ سماه <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخنا حبي الله وتعالى في كتابه وصول في التفسير وللقصص في القرآن الكريم حكم كثيرة عظيمة منها. أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنت هذه القصص بقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين يقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ثالثا بيان فضله تعالى بمسوبه المؤمنين لقوله تعالى إلا ان ان لوظن جيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك الذي من شكر رابعا تسبيه النبي صلى الله عليه وسلم عما اصابه من المكذبين له لقوله تعالى وايكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبذوقي والزبدي وبالكتاب المنير ثم افتى الذين كفروا فكيف كان نكير خامسا ترغيب المؤمنين في الايمان بالثبات عليه وللزياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها الا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله, الله هذه فوائد, فوائد القصص في القرآن وهي كثيرة نذكر منها ما يلي أولاً بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص تليل ذلك قوله تعالى ولقد جاءه من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فمات النذر ثم ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في هذه السوره ثانياً بيان عدله جل وعلا في عقوبة المكذبين لقول الله تعالى لقول الله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنى عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك لاننا اذا تتبعنا هذه القصص ووجدنا ان الله سبحانه وتعالى انتقم من الظالمين باي شيء لظلم ولهذا قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فيتبين بذلك كمال عدل الله سبحانه وتعالى ثالثا بيان فضله بمثوبه المؤمنين لقول الله تعالى الا لنوط نجيناهم بالسحر نعمه من عندنا كذلك